مؤسسة القرآن الوقفية تقدم طيب نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله قصر في مسألة الإيمان والإسلام والكلام فيهما إجمالا والدين هو الاسلام عند الله من يتبع سواه فوالاسلام الدين هو الإسلام عند الله هو في إسكان الله. والدين هو الإسلام عند الله من يتبع سواه فهو الله من يتبع من يتبع, من يتبع الله. نعم. فأثني من وجه لمن احياك وان قد له تلقى غدا مناكا لا تحسب الإيمان فعل القلب من دون اعمال نشت عن حبي فيطلق الإسلام في مواضع ويقفض العموم عند السامعي ويقردان مثل قول آمن وعمل والحكم فيه بائن هما سواء عند أهل الحفظ الخلق من باب النباغ وعندهم إسلام الحقيقي، مرادف الإيمان بالتحقيق، إذ جزءه الأعمال عند السلف خلاف قول المرجئ المنحرفي وكونه جزءا له إذا انتفى ينتفي الإيمان نعم وكونه جزءا له سبحانه من ضمه يا آله قول هذا جائز في اللغه نعم حسنا وكونه جزءا له اذا انتفى انت ن... ينتفي, لي... ينتفي الايمان هذا في خفا ينتفي الإيمان هذا في خفا والسلف الماضون عنه سكتوا وإنما الاحلاف عنه نكت وعلم مثل قاصر عن جزمي ارجو الهي أي يقوي فهمي فكان اسلام من التسليم بالظاهر احتاج إلى التقسيم يشترك النفاق والإيمان في أصله فلزم البيان أما نفاق العمل المخفف فإن ايمانا به لا ينتفي قل فاسق بفعله الكبيرة ومؤمن بحسن بعض السيرة فظاهر الأعمال قل الإسلام خوف اشتراك قاله الاعلام لأن في حديث عبد القيسي معنى صريحا عند أهل القيسي فاعتبرن الأصل إن قرنت ظهرا وبطنا مثل ما علمت وما أتى لا يزني وهو مؤمن أي كامل لم ينفه المؤتمن النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه وإن زنى وإن سرق يوضحه يوضحه وان ذا وإن ترى بحذرت على الشيخ كيف وما اتى وما اتى لا يزني وهو مؤمن اي كامل لم ينفيه المؤتمن يوضحه يعني قلنا ان التسكين يعني الفعل اذا كان مرفوعا او حتى الاسم يعني تسكينه صحيح في اللغه قلنا يعني مر علينا على التيسير الداني رضي الله عنه. في الله. يوضحه وإن زنا وإن, وان سرق. يوضحه وإن زنا وإن, وان سرق. نعم. يوضحه وإن زنا وان سرق. فاحذرت الله في الضلال من مرق. إن أذلنا قد قال بالعموم وبالخصوص حافظ العلوم. القدوة الزاكي. الخدوة الزاها قبلها. قبلها في أبيات وقال قوم يلزم التغير قالوا لان فيه نص ظاهر ها انت عندكني ما يبند طيب انا اقرا وقالت الاعراب ها ظنوها لهم عفوا ففي صحيح مسلم او مسلم كررها النبي علت فهم كررها النبي علت وقالت الاعراب ظنوها لهم يعني آية وقالت العرب نصا يفيد الفرق د اشتا له. من أجل ذا قد قال بالعموم وبالخصوص حافظ العلوم حافظ العلوم عندك ذي؟ يلا من أجل ذا قد قال بالعموم وبالخصوص حافظ العلوم القدرة الزاكي تقي الديني ليجمع النصوص عن يقيني وقبله الامام ايضا احمد ما عنده قال لا فصام لا فصام لاحظا يعني ملاحظا ما أقصد وقبله الإمام أيضا احمد مع البخاري لاحظاً, تق... لاحظاً... لاحظا ما أقصده لاحظا ما أقصده يعني البخاري الحقيقة المروي أنه أنهما سواء لكن الناظم هنا كان يشير إلى أن البخاري له في بعض كتبه أظنه في خلق أفعال العباد ما يشير إلى هذا القول الذي هو يذهب إليه هذا ولهذا قال لاحظا ما أقصده يعني يصل مسألة البخاري أم ولا البخاري معروف قوله أن الإسلام معناه بمعنى فكل من آمن فهو المسلم من غير عكس والاله اعلم نعم بدا الناظر رحمه الله يعني في هذا الفصل يتكلم على مسألة قد اختلف فيها أي السلف وفيها مسائل من مسائل الإيمان هي خلاف بين اهل السنه وبين غيرهم من المبتدعين فقال رحمه الله فصل في مسألة في مسألة الإيمان والاسلام والكلام فيها او فيهما اجماع قالنا الناظر رحمه الله والدين هو, هو الإسلام والدين هو الإسلام عند الله هذا البيت إلى يعني البيت الذي هو إلى آخر القصيدة يعني نخصها يعني بيت بيتاً, بيتاً إن شاء الله الناظر رحمه الله يلخص في هذا الفصل أولاً من المسائل التي تعطب لها أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد وأن العمل حكم في الإيمان وأيضا أن العمل وفعل القلب متلازم لا ينفك أحدهما ثم بدأ رحمه الله يبين هذا الكلام الذي سمعته بعض الناس الذين خالفوا السلف في مسائل الإيمان وهي مسألة كبرى في هذا الباب وهي أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان اتهمهم السلف بالإرجاء وأنا انبه إلى ما ذكرها الناظر رحمه الله ونبه إلى خطأ أيضا يقع فيه بعض أثباع السلف الصالح في هذه المسألة حتى في التعبير التعبير دائما في مسائل الاعتقاد ينبغي أن تقول المسألة من مسائل الاعتقاد على وفق ما قاله السلف الصالح حتى في التعبير ينبغي أن لا يلجئوك اهل البدع إلى التعبير بعبارات هي ليست عبارات السلف فمسألة أيضا لنظير لها في أبواب الأسماء والصفات فهنا يجب أن تنتبه حتى لتعبيرها ومسألة ثالثة وهي أن بعض الكلمات قد يعبد بها التابع الذي يتابع السلف الصالح وقد يعبد بها المبتدئ هذه الكلمات التي تسمى عند أئمة العلماء الكلمات المجملة إذا سألك الإنسان وقام يقول لك هذا فالله عز وجل جسم الجسم وقال لا تنفى لي قلنا له يا أحيات المسألة لا ترجئني لها لماذا؟ لأن الله ما أخبر عن نفسي أخبر عنه سميع وبصير قدير إلى آخرين ولكن ما أخبر عنه جسم لغيرك فلا يجوز لك أن تتحدث عن الله تبارك وتعالى بشيء ما أخبرني عن نفسي وأشبه ذلك هذه المسألة الثالثة نبدأ الان بالمسألة الأولى التي قال يعني أن فيها إذا بقي فقيت ها؟ قال رحمه الله في رد هذه الدعوة أن العمل لا يدخل بالإيمان وهذه بدعه نسأل الله العافية قد يقول بعض الناس وما المشكله إذا قلنا أن العمل ليس بالإيمان كنا لا في مشاكل الآن إذا جيت الإنسان وقلت له تعمل أنت ليشتف على الدعوة جاء خير الإيمان في القلب فأخرج الفعل عن مسمى الإيمان وصار ليتان يدعي الدعوة ويقول انا مسلم وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسوله ثم بعد ذلك يفعل مكفرات ويقول انا داخل في المسمى اليه يأتي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحب ولا يفعل شيء من افعال البيع لاحظتم هذه المسألة المتبررة؟ ما ننتهي من هذا الجنون الذي يفعله بعض الناس يعني من الفساق ومن غيرهم قال رحمه الله هنا في ردعو هؤلاء وهذه البدعه التي قالوها وهي إذا زال بعض الإيمان زال الإيمان كله هذه أورفتنا الصلاة العافيه هذه الخلمة الخطيرة التي لا يجوز. لا يجوز أن تمر عليك يفضل بها إلى مسألة خطيره إذا زال بعض الإيمان الإيمان يزول كله فلو فعل الإنسان كبيرة من كبائر ما الذي يحصل؟ يقول خلاص حل عليهم اسم الكفر ولا يوجد طائفة من الطوائف أرحم بالناس من أهل السنة والجمع لماذا؟ لأنهم لا يكفرون صعب الكبير أما الطوائف المبتنعة فجماهيرهم يكفرون الناس بفعل كبير وهذا هو السبب في استحلال بعض الطوائف جيرانهم من من يسل الله إلهي قالوا فعلهم كبيره من كبائر فاستحبوا الايمان والحقيقه انهم يريدون يعني يتنفعون بهذه الاخوه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سالناهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلي ميزاني في نجمه وهو مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم نفعنا الايمان قلنا ما لكم لهذا بهذا الحديث وتركتم كلام الله صلى الله عليه وسلم ويقائد من المؤمنين اقتتروا سماهم مؤمنين ليس ما كان والا من الناس؟ الله خص هذا الاسئله للتنبيه الى انه مع فعلهم الشرير لو كبيرهم من كبار قتل باطله الله لا يخرجونهم المسلمين والا طائفتان من النار والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر لما ذكر يعني ان من مات لا اله الا الله دخل الجنه كما سياتينا قال يا رسول الله ما ونزلت قال انزلنا ونزلت ورددها عليه ثلاث مرات فهؤلاء الناس يكفرون الناس بالفعل الكبير اما اتبع السلف الصالح فانهم يقولون هو مؤمن بايمانه ولكن فاسق بكبيره وفاسق ما نخرج عن المسميه ولذلك خرج السلف الى او توسعوا في, في مساله التنبيه عليه وهي التفريق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي فالنفاق الاعتقادي يخرج من المله كفعل المنافقين وان دخلوا في أصل مسمى الإيمان كما سيأت المصنف الله أن نجريهم على ظاهرين أننا نجريهم على ظاهر يسكنوا, يسكنوا في بلاد الإسلام وفي بلدنا يدخلون في أصل مسمى الإيمان يساكنون الناس وقد يتزوجون لا نديعهم أمرهم إلى الله كبير فمثال الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين الذين كانوا في المدينة قالوا يا رسول الله غنفنا منافق قال لا إني نهين عن قرء المصلين إنهم يصلون معهم بسموهم والله تبارك تعالى أخرى بأسمائه كان يخبر الله عنه وقال له في ناس منهم لا تعرف قالوا من اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سمعتكم صرتي ثم تكلم السلف عن مسألة الاعتقاد العملي تفرّط على ذي المساله وهي ان النفاق العملي لا يخرج صاحب من المله كما في حديث الثلاثة ايه المنازل ثلاث اذا حدث كذا فان هذا لا يعني يدخل في الايمان الذي يخرج به من من الايمان بالكليه لا يدخل في الكفر الذي يخرج به من الاسلام نسال من هذه الدين الكلي ثم اطال الناظر رحمه الله يعني إطالة في مسألة الإيمان هل الإسلام والإيمان شيء واحد او أنهما مختلفان؟ وهذه المسألة اول شيء يجب أن نعرف نحن إن شاء الله يوم بعد يجب أن تعرف أن هذه المسألة عند أهل السنة بين أهل السنة والجماعة ليس فيها كبير شيء إنما فيها تحرير النصوص فقط أما بالنسبة إلى غيرنا لا نعلم عندنا كلام آخر لا فشرع مصنّر الناظر رحمه الله في بيان ذلك وذكر أن السلف رحمه الله مختلفون على ثلاثه اقوال في هل الإسلام هو الايمان هل هما متفقان او مختلفان فذكر رحمه الله انهما بمعنى واحد ان الاسلام هو الايمان وهذا الحقيقه يعني النصوص ترد بشكل واضح كما في قوله الله تعالى في الدارية فأخذنا من كان فيها من المؤمنين ثم فيها غير رسولة قالت العراب أمنا قل لم تؤمنوا ولا تنقولوا أسلم واضح التفريق فهذا القول سنستبعده يعني من, يعني من أول الطريق يبقى عندنا قولان بالتلف هي أقوال قوية والقول الثاني أن الإسلام بالاعمال الظاهر والإيمان بالاعمال الظاطية وهذا القول الحقيقة وإن كان أحسن من الذي قبله وهو قول جيد لكن يبقى فيه إشكالية الان أن عنه القول الثالث وهو الذي تبناه الناظر رحمه الله وهذا قول يعني أصله مأخوذ عن جمهور السلف ولكن تفصيله يعني قد قال به المحققون من اهل العلم كشيخ الإسلام تليم القول الثالث للسلف وهو أن أو بأهل العلم أن سألنا الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام أنه إذا اجتمع اخترق كنبي عيد جبريل وإذا اخترق اجتمع فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أول ما سأله ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان فلو كانت الثلاث واحدة لا يكون للسؤال فائد لذلك سأله عن الإسلام التي هي أعمال الظاهرة صلاة الصوت السلكات هذه كلها أعمال ظاهر ثم سأله عن الإيمان فقال أتمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورهم الآخر والقدر ولما جاء الى أخص هذه العبادات سأله عن الإسان حالا تعود الله أن نكفره فدل على ان هذه الاشياء ليست شيئا واحدا والا لدخلت النصوص الكبيره التي هي من فعل الاحسان لم تتميز عن فعل اهل الايمان وفعل اهل الاسلام وهذا هو الجواب اما احتج به في قول الله سبحانه وتعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم والدليل على ذلك بعده قال وان تطيعوا الله ورسوله لا يكفي من اعمالكم شيئا قال لهم لماذا عنه بافعال مقتضيه الايمان وهي طاعه الله تعالى ورسوله ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله يعني ينبه الى يعني مساله مهمه قال لا تحسب الايمان الذي على القلب من دون أعمال نشت عن حكمه يعني ان هذا الايمان مبني على يعني أصلين التصديق والمحبة التصديق بأن الله تبارك وتعالى بكل ما أخبر الله به عن نفسه أخبر عنا رسولا من الاوامر والنواهي والزواج وما أخبر به عن ذاته العليه سبحانه وتعالى وكذلك هذه هذا التصديق يفضي إلى ضرورة إلى محبة الله تبارك وتعالى والعمل بمثل هذه المحبة وانظر تعمل إلى حديث جبريل كيف تفرق بين الايمان وفرق بين الاحسان فقال ان تعبد الله فاذا رايت اي فعل ينص عليه الشرط لانه من الاحسان فعلم انه في على درجات المحبه لله تبارك وإذا رأيت رايت شيئا مقيدا بالايمان فعلم انه محبوب لله تبارك وإذا رأيت رايت فعلا يشير الاسلام فعلم ان هذا جزء ذلك كله ولكنه منفرد الاعمال الظاهره كما هو في نصوص الكتاب والسنه ونقف على هذا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه الله اكبر